أنا العبد المفلط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن